فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ وَأَلَمْ تَعْلَمْ تُمَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوْسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَبَوِيهِ وَقَالَ دَخُلُوا مِصْرَ إِنَّ شَأْنَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوْلَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَوِيلُ رُؤْيَةَ يَمِي وَقَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّاً